كَذٰلِكَ مَآ أَتٰىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَا طَوْبًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّىَ عَنْهُمْ فَمَآ أَنَّ মরু ও সি কউল ما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 িল্লী নৌমিউমিহিমু আদৌ وَكِتَابٍ নিঃ فِي ও ক্ষীতি شُورْ وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَمَدَّعَا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ